بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أَفَلَمْ يَأْتُوهُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَاهَا وَمَلَهَا مِن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 فَأَنبَتْنَا بِهِ جِنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ